على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون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 اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء احصيناه في امام مبين